112. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 113. كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 113. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 114. ولم يكن لهم شركائهم شفاع و كانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون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 وَمِنْ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 113. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله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 إن ذَلِكَ لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَلَهُ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون 113. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 114. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 117. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 118. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من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 119. إنه لا يحب الكافرين 110. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات 111. وليذيقكم من رحمته 112. ولتجري الفلك بأمره 113. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من 119. وقبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 114. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها 115. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولا إن أرسلنا ريحا 119. فرأوه مصفرا من بعده يكفرون 110. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين 111. وما أنت العمي عن ضلالتهم 129. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 115. وهو العليم القدير 116. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون 117. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 113. فيومئذ لا ظَلَمُوا الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 114. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 112. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 114. فاصبر إن وعد الله حق